تَا إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ قَالَ رَبِّ ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني توبت اليك واني من المسلمين اولى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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍ لَّقَدْ رَبَّيْتَ لِي خَيْرًا أَمْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمن, أَمِنَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ قُمْ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُنَائِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ انهم كانوا خاسرين ولكل درجه من ما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون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 وبما كنتم تفسقون